باب اللامات وأحكام متفرقة وفخن اللام من اسم الله عن فتح نوضا منك الله وحرف الاستعلاء فخن واخصصا لطباق أقوى نحو قال والعصا وبين الإطباق من أحق مع بسق والخلف بنخلكم وقع واحرص على السكون فيه جعلنا أنعمت والمغضوب معقللنا وخلص فتاح محذورا عسا خوف اشتباهه بمحذورا عصا وراعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة وأولي مثل وجنس إن سكن أدغن كقرب وبلا وأبن في يوم نعقالوهم وقل نعم سدحه لا تزغ قلوب فالتقم